قام جلالي بلسع يا حبابنا عبد الرحمن بن علي بن حاطب بن علي بلسع بن علي بلسع احبابي يكون اي يكون صوت السعادة قران كعا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تحرون اليهم بالموده انه اعتمروا عمريسا لدى الليق على يحياب عمريسا مع عمر وخطاب رضي الله عنه في ركب الجمع صغر لسعر فيه الجمع عام وحفو بحجري عمر بن العاصح وأن عمر وخطاب أرغى سويد جري ببعض قريب ودوبرت الكيدا قريبا من الكبد من بعض اللياه بي يوقع من بعض المياه ومرقص من الآلة حيث وضع ناشى الدليلات الاهدوية فاحتلم عور باره وغير وقد كاد دوت روت لهذا أن يصبح له بريسه فلن يجد منهل مع الركب جوا عن نعيس معه وحده كمنهل فركب مرقص يقول حتى جاء الله حتى جاء معه لهذا مرقص حول ماشي جيه أي تجنون كذلك فجعل مرضى سيجد قال يغسرون الميرى يمارغا يتوى أركب ذلك الاختراني ريضى يبعى حتى أكثر لا صوته عدالي فقال له عمر العاصر كيري أصبح طواما بنيستي ومعنا معي روحا فيام قرضاها فجع فوقك مرضى ذكفت يغسل هل الميري. فقال عمرو خطاب باوتيري وعجلا لك لك لا يا باكو سن دايا عمر وحاصو لينكن تهدا صحي تجد كل الناس دت دمانتور يجدوا هله يا سيابدر ابو هذا في السطر كفو عندنا مواليد لا صوت دار خير لو فاعلوها دانتايل bal aqsil wa mayri ma raayto iyaga arqah ee marada ku arko waan diba waxaan ruxay ma lam arwo xaraarad halka ay tahay marayahaan al haysaanu hada hadaan xubno bari waxay wan doona dad badan oo marayaha heli kene adiga wax ay dhacay marka dad iyo ririwe gelayaan waxay marka ciidiga ka baxanada ficilahan wayna ku tuso ah inaan waxii aan ku arkay maradeyda inaan samayro نحن نرى الكوية يعني نحن غيابة مرينة وإن غنق الطاهرة مرينة وإن غنق الطاهرة مرينة وإن غنق الطاهرة لا يزن نرحوه إلا مرينة طيب مالك في في رجل من وجده لي في توبه المنبيسة أثر احتلامي. احتلام احتلام رهات كيسي ولا يدري أن أغين متى كان علموا لي يدري أي قط عظيم ولا يدرون حصو السلام شيئا شيئ رؤاه ولا يذكرون حسوسني شيء الشيء هو حسوسني شيءا صرغاء وقرقي في منامه الذي سفه كلام هذا المنيو على قوده قالوا مشوري لي تفسر من احدث نوم في الدمقام اي توغوسوسوكيسي من احدث نوم جردت توغوسوسوكيسي لا سو بلا وبه ناداهه فإن كان هدوية قد صلىكي تكذيب بعد ذلك المومي هردلا يضع كذيب فليؤذ حسوريا ما كان صلىكي تكذيب ما شيء كان واحد صلىكي تكذيب بعد ذلك المومي هردلا كذيب من أجل أن أنت عدرت أن نرغى الجنام منكم ربما وحل غيابا احترم عنه الرياضي ولا يرا شيئا شيئا ونعرك ويرعه أرقي لكن ولا يحترم الرياضي وحصل تقلع انتو رياضين مني اوسو ارفو وحصورت قل انتو رياضين مني اوسو ارفو خي وجد عبدوهن في ثوبه مرضي سماء انبي عبدوكو ارفو فعليهن الغسل ميرباكو واجبيه وذلك ارلتع صحيح فرد عبدو يلي ان عمر ما كان صلاوي ان تكذي لاخر انه يفردتي ودنبيسي وانامهو صحيحي ولم يعدمون صعري ما كان, ما كان قبله ايكورهي mas'alada suuda daday yirtuuntay waxa weeyaan waxaa daday xilliyo oo kala kasoo qaad waxa uu su'aaraa tii riyaso ay marwadeen mirku aradsi waqtigaan aan daantaaga nahay kasoo qaad midan waxaa daday marke maray miray xilli ay kaati magrebiyeed ay xilli oo laba milyar noqonayo qiiro inaa hubto in aad ka meertay laakiin marada ma kala meere inaa hubto inay maradaas ku dhacday laakiin arameeran marada inaad ka meere murqadii ay meertay laakiin marada ma kala meere salaadaha saxnayay laakiin aad xusuusulto iyo qiiilsantood hubto in aad ka arameeran marada inaad ka meere taswirka waxa weeyaan salaadihii qowsa لاكي في حديقه حل لي الحل اي مليغه اللي كوغدحد واه ادكا هين رياضنا حلاي كوغدحد ااد حسوسمين يقينا على اوه بال فحسمين يسكليهم ودات ودات الصحه تشي ودن بيسي باغور صحه لا في عصر باسوعل حدين ودب ما تايو تدور كده والسياحه في في واحد سوى علم ورخص حوي عصر وهي قاعده واحده مش الرسول اسكريا اللي يراه في الحادث اي يقدر باغرض سرع اثر كشيء خصب وهي لو قدر شيء وهو شيء وين سوى دعه حادثه ما دخلها وهي لو اللهم صلي و سلم ما كان داخل اليه باب وصل المراهه قالوا لها وحى ما يريد اليه باب يرى مركه ارى سو فيلم انا اللي مثل ما شيء او كل يرى رجل منك ارخيه يرى مركه سو مثلا يضمك الجماعه وحدثني عمال عن, عن شهاب الزوري عن عروه بن عن ان ام السوريه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه تلقى وقر وترى ويركض ساف في المنام يردد مثل ما يدور رجل المراه تلقى وق و مثل ما في المنام يردد كو مثل ما مشي او كرى رجل ملك واركيو اتغتسل المراه ما ليس فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ها ويميرم فقالت لها عائشه ما كنتين فقال لها ام الصراحه عايشة المصرحة قالت لي أفل لك لك كربة لك كربة <تصفيق> وهل ترى ذلك المرأة؟ واحد رسولك ويديني سدوره بيدها عددها <تصفيق> فقال الله رسول الله بكوري صلى الله عليه وسلم عايشة رسولك قيري تريبتي يمينك عمتها ذهفة لردينها نيدك ومعين يكون الشبه كان شوها تضحقك مرخى بدنا من يدرس يرغب ارغب في ارخيه ورقه صحويه اي عايش في دوار ق لان بدلنا مرخص صحوي مقر ضريل موجود مويال لكن سادرت بيه هم ارقام بدلنا وحويه بيه سدركه وكلمه بدلنا سعدت بيها سوق الى الى الدوار ق حين اركي اي ما قعدي ورقي سببته بقصته المسلمه كلمه اوف الا او مثلا اوفن يا اوفن يا اوفن انتس يا اوفي اوفو اوفا وايشا لحص مره لحص شويه طيب صدح تنوييه يا بدون تنوينه انا نسيوذ وغاارسي كتابي سلو يق الحوارك تو قصر حو طويله افرت اللغه غارسي 40 اللغه تم بكلمة لا لا, لأ, لأ qaafidaa furaha furaha gaadinnu ka kelimada yar kaliya baa wax kuleeyo marka qafta lagu qorsaa ayaa adaanu ma garan qara lixda looga mooyaanay halka laga wax iswasanayo si ay taaymooya qabada sibi murxaa waxa weeyay rahmatsa faladmi wuu ku qaaday raxiga Allah waxa uu ka soo laabey wax iswasanay kelimada kale ee taray ba tiyaminuki kelimadaas waxa weeyay uradu ay bisku khilaaseey macaleyna باكذرا قالوا وحي قوال لفي جمتربت يميلك بمعنى حويا قعنتاظ حكافتونته او فقريا ككافتونته اه افقيرون ما حلا كافتونته يرايد تريمه يميلك بمعنى استغمل يميلك يدك جميلك سدا عيسى بن دينا عيسى بن دينا طيب ولا ما قيلك من روحي قولك لابات وضعف عقلك عقلك قاغه ضعيفه ما حد قال وانا له المساله تاسو كلمه سيده انه ناف ان العراق كل شيء قولك سعد خلي ياهي بمعنى علمي الله انك زيادي ويا طيب تاسو ميدانا مره سخوا يمين بكيسال الى وكتي قولك فرادو خو قبان تري وذيميلك قعنتاه خف قيرو سده ام سلييم اي لادهي هداده واخو وشرد يا صاحبي هنا كل وحيره سيده ما هي واثقت لامه كوكل ويذا قبلت او كلا وهي امك وهيذا قبلت او كلا كل وحيره ما ساماه قامت هوانا قالت اهل في وانا مشى واو عدي واو كسودا ويلا اخرها انت يا قولا ابو لا تسوليني جره طيب نروح على حديثه في صحيح وحدث لي يحيى ويقول عن مالك خبر عن شن ورو وتعن به عن زيد بن ابي سلمى عنام السلامة زينب بنت أبي السلامة بنا عبد الله بن عبد الأسد المخزومية أرض الحوش شفرنات في صحابته أرض الحوش ناويسوا هدلوذين أصبح شفرناتهم مقعدة الصحر وحو... وواجهر وواجهر وواجهر وواجهر وواجهر وقبضوا له الزلم الذي أحيى من قدمه والنبي أحيى الزلم ويقول لنبي قصوك التوائي هو يدو حقا يوم السلامة النبي عليه السلام حسناً لماذا تترواتني صدحناً في جناة نبي الله أحد طيب عن أمي أهوليات بكورن توم السلامة سوى جلناً لنبي أحاسكي سأسى الله عليه السلام قال ذو حيتي جاء المصنين باتي بمراهة بطلحة الأنسل إلى الرسول اللي صلى الله عليه السلام فقال ذو يا رسول الله رسولك إله يوم إن الله إليه سبحانه وتعالى لا يستحييك محشور لا يستحييك بل يوجد أدنسو أهليك هذه الذي يقول له هو اللقاء ريح جز يستحيي سرابة نغربه لكن اللقاء ربني تم إمكانيه وحايل إن الله لا يستحيي بس يأغل ومجد إن الله إليه سبحانه وتعالى لا يستحيي كوحي الشور من الحق حضر هل عام المراتي قواردو شير المياه من قصر المحميرية إذا هي احتملت إذا احتملت مركي الهي وطهي يض فقالوا عنها ادارات المال مرخي بيارته طيب حديثه ومتصف عليه لماذا الحديث مرتبط بحاله قانونيه اثبات سلمي للمراه ضوضه الماليه و ارث السنن الكبار و الفقهاء سده كاجماعا الا يديد قول قدان حوا ويان الفلاسفه لو يقا انه فلسفه كخللاده قولهاس قولان منطقا لنغاز با مكن سايو مكن قاصص سوما نبي الله عيسى 300 سنه كهور ايوسوي نبي الله عيسى 300 سنه كهور غسوي انا استعطاليش وعور الله مالي لها واخ مالي او يلهدها لكن ديجه قابلت مع مستغل سنك لا يقول الهاية عندما يسجب أساس مست College عندما يمكن تلديه المستغل وهو إليك ستكت مع مستغلاثة عندما كنت much is my class و حي命ه خوف من تلدي الأ其實 و تكون اللباس و ba isawo warxaha asxaabayaan ku tagay wada xululiyada ragga asaasiga ah kamidahaan ee marka laakiin isu soo saadu doona warxaha asxaabka midilan ayadoo noo dhigay raxmo xulloyalee jameecad ama falaasifada lafto muhaqqaqiintoodu waxay qabaan warxaha asxaabka ilaala ee qolay waxo bahsooreen oo bilaawsi xaqqad ay noqso أن عبد الله بن عمر كان وحا يقولوا كيرا لا بأس رباطا ملا يغتسلينكم من يرقفكم بفضل المرأة كورا حنب ما لم تكن ترام حيضا كورا حيضا أو جرم رمى الجناب إلى ذا وحدثني عن ماري عن نافي أن عبد الله بن عمر كان وحا يعرق كيريذا في الثوب مرضو كوري ذي جرم وهو جرم مستوى الجناب ثم يصلي في مرغى سكتها جرم وحدثني عن ماري عن نافي أن عبد الله بن عمر كان وحا يوصل جواديه كان وحواه يغصر كأمه إلى جواريه جارية جواريه جمع جارية رجل ليه إلا بذيس الوضع حسين جلال الخمرات السجائل ويسين جريم وهن حيضا الخمر كون يقول له الجريم والعالة هن يغنى حيضا على الحياة الليه وصينا مالك مالويدين تعالى قار مالك كما تحب ذلك إلا أمه يطاق لما حديث عن حديث الحقبة حديث أبيرو الحنائية هي كمان لغمان ميران قدر والنبغو نهي صلى الله عليه وسلم حديث كما ينونه وحكسوغن إنه النبغ صلى الله عليه وسلم كم يقيف بفضلها بل حديث بركة وحكسوغن إنه كم يرتي ويل ويل أو الصداة حرادة أما تشتغوا كلام كدبنا وحاوي يا نبغ صلى الله عليه وسلم وضمعينه قضوا ميدا ومكوي سيسوه وغاية قتل إنه كنت جنبا جنبا جنبا الله wax salaam uu salaam waxa uu dhaynay ma la yajirubiyuu ma janawada oo aad u janawalahay bii uu janawmayashan la wad hadii siiga waxa lagu jamciya hadii kanaahiga tilmaama ya nahay walitarsi karaa iyo weeyah hadiiska tilmaamaya waxa wayaan inuu kado waisaysana waa bayaril jawas refananta wadaylaya inta wa hawiyana almaa laa yajlubu nabiyyuu sallallahu alayhi wasallam kayf sideebaa loo jamceey wa hawiyama waxa loo jamceeyeen sidii uuno wuxuu qabaama wa xaraam ma qabey wa keraahi yakelu qaba ma lam tahay ku jirgo mur qulay lakiin sideedaba xulmada qayb kamid aya waxay awzaa iyo kale waxay qabaan murka saxwayaan iyo Imaamo Axmedo kale waxay qabaan inay xaq lehigaas tahriin ama Imaamo kale ay sadaxda Abu Harifi Maliki Shafi'i waxay qabaan inay lehigaasi uu tanziya oo wasaa iyo salaam laanu tarjix looballa yahdo ilaa jamcu ruusoota galikii way muyaad sada suu'y labadan asar ee kala yaa in aan u dhayn gaba dhaayd dar ama ninka janaabada le inuu waxa weeye dhidkiisu u yahay daahir gabadhu mar khaas ahayd dilkeeda guud waa daahir dhidkeedu waa daahir laakiin waxa wayan de dhig go'an jeesan kaywaanay wassalamu alaykum walaydi arga juliba walee daa a duunadi sahad bi sanat xadan oo habeenba mid u tago damco muru dhamay karaan solo qintu leeyda sadh buqaliye lihlan sadh buqaliye lihlan ka habeenba haddi iyo howa yan habeenba mid u tagi sidaa al-dawamadiisa iyo xulisha go'dana Imam al-Shafi'i rahimahu Allahu ta'ala wa yubayyina qasru hawiyan aad oo olayaabay qasru risha hawiyan maxaa ما الجماعه يا مرخه مجماع جميع اضمنتو قبل ان يقتسن ترمايره معناه ميسواده ملك رايسو وني ميره فقال وخه لا باس ديبات ماليه بان يصيب الرجل منكم انه الجماعه جاريه تيه اللبدي سا قبل ان يقتسن ترمايرن كور فامن ليسوا دمر كانوا حرائدو اي حرتان فيكره والكرايس لكن حرام ان يصيب الرجل منكم انه جوال مرته الحرقه غوخه حرتان في يوم الأخرى تكلم مالن كده waa bixna ma laa wasuuda marade ilaa markuu xowd duur qabo maana i habeenba midba iskala soo ma sam laakiin markuu hada jemaacadeen la hadduu tabadaa kala habeenka malahay markuu waxa weeye karaa hiya meesha keenay mas'uuliyad maashay keenaysa krahidna jimaaca ma aha waxa uu jeedaa ma aha jimaaca amma addoommada deyn ma qabi wajma war waxa horay iska dhaqanaysoo saado dadkii yiri taay ah mar kale ka fahmay kirayaha meshay ka imanayso ma aha markaas xawayaan laba isku martaan faru isku marayo ee kirayaha فيكروا أن يصيب الغجل وحالك رأي سأل منك الجماعة المرأة الحرقة قوار حرطها في يوم الأخرى أتكلم عنه كذا فأما أن يصيب الجارية فأما أن يصيب صمه آه هو أن موجودك يا أخلطي يعني فأما أن يصيب إن أصيب الجارية وحاولك ثم يصيب الأخرى الضونطة لو إذا كأصيب هو الجنوب يصوى الجماعة فلا بأس بذلك نطى واحدة بأتعمله وصيله ما عليك الله يدي على رجل من رجل من الجلب والجرابله وضع له دغله ويسقامام بيو يغتسل به وكما يرون يو فسها يغتسل به السوء ومه لا لو دغيه فسها مخاصو حلمامي فادخل اصبعه فارتسغه غلفيه بيو دخدودي ليعرف السيو قبل خرغله ماي بيها كل الكوغي من برديه قاو بيس السيو قبل انا عرفت صو ودي سيو بيها اني كل يمين ولكولا المسألة بس وحكدوا لي وحالا أردت بي كنت أفكال بياها لقعنت هذا القديم إن أردت فرق قعمهم ما يقصوا ما هذا سهل هذا بمعنى إستاذ ولي أن فرح الله قعمه يكفي الميرم ومرقها فرح الله قريم قال المالك الحويري إن لم يكن هضونا هين أصاب أصبعه فرتي سكي وأسيبي أذن وحباتيه وهو الصخة فلا أرى ذلك أردت أمرك ينجس عليه المال به لكون جاسويا أما فلا أرى أمركه ذلك ارطس ينجس ان نجسه يعليه دشيس الماء به نجاسينه باب و باب يتيمم تيممك باب يتيم خلو قد عدمه وخلو يقانع سيده وحالا إذا حق مرة إستلاحي الشرع من فوق هذا وحالا إستلاحك رواقص السعيد بصفة مخصوصة والنية مخصوصة إذا أردت قصد وحاول يوحا كتا يميسه قصد وحاول ينقونئه ينيقونئه وطبا لايسا ليس صلاة واي أصلا كذا الوحا الدليل هو فلن تجد معه فتيمم سعيدا ضيبا وحدث ليحياء عمال العنض الرحمن من القاسم عن أبيه قاسم من محمد بن بكر الصديق مكورمي عن عائشة عائشة الددي مكورمية ومنظرين أنها قاموا بحيتي خرجنا ونبحنا مع رسول الله عليه وسلم في بعض إسفاره سفره بي سبركوت. حتى إذا كنا مرقا نوهم بالبيد ومشى بيد الليلة أو بذات الليلة ومشى بذات الليلة إن قطع واحد عقد كل اولي عن ذات الصناة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل نغذي على الاتماسي دي دي, دي وأقام الناس وضعتين وإلا النغذي معهم عيسى وليسوا على ما يوحبه على أكتوه المؤولين أما وليسوا يوغو كمين الصعيم على ما يدوشوت وليسوا معهم معهم بيرمعه وليسوا على ما يمعنى ذو حوية عهل بياله أما ميالك بيكود دي رانا مسلمين تمرقى مين الدقلي وليسوا معهم معهم بيعي سوقاتين وصحية وصوقاتين مجرويه فاتر الناس ودتي وعتذر على ابو بكر الصديق فقالوا احرم على تراميه ذلك ما صنع العائشه ما صنع العائشه عائشه وحي السيسي اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بن نغيسي و وبن ناس دتي ونغيسي على ماء وحبيعه دو بيدش بيدش انكم وليس معه ماء بيلمع قال عائشه حيث لف جاء ابو بكر باين ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا دجون ودجيره اسمه مليحسه على فخذي بودديده قد ناموا وسيحري يقولوا جلس حالي قد ناموا وسيحلو وسيحري فقال وخرج حبستي ووضاحسي او وادبضغت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس صدق في رواضاحسي وليس على ماء وليس قال عائشة توحي ترفع عاتى و ابي بكر باي عنانتي فقال هو يدي شاء الله ولا يحيي و دوري يقول انه يراه وجعل هو غدا دلي يد قعنتي سنه كمديو في خاسره كليده ساوي يجريو فراي يمنع يمنع لي امدي يمت حركنا دقدقاقوم اسكه دقدقاغو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله المدحيسه ما يشعروا على فخذ البدر المياه بمعنى وحايدوا إذا إران كبقى غمركوا يقولون رسولك صلى الله عليه وسلم بأخذوا وحاولوا يقفوا هذا رسولك إنو كرددوا كالتوصاني دنامته سيدرك أنا سيأتي سلي فالنعمة رسول الله فاسحة صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الله أبريس على غير الماء في العام فإنزال الله إلى بأسواد التوارك والتعالى آيات التيوم يا آيات التيوم في سورة الجيم اوف كويس آيات الوضوء يا آيات آيات الوضوء وسورة المائدة آيات التيوم نواصي الخميس فتيمنوا مرخص التيومين وطلبوا يبقى كده تفصيل وقال وحوري وسيد بن حبير باوحوري حسين ابن حبير بلوسماك الانصاري الاشهلي ابو يحيى الصحابي الدري ابو يحيى ابو قيس طيب ما هي مأهلن باول بركتكم بركه من تورد اسمها هني يا آل ابو بكر يا آل البصره قال وحيد شريف بعثنا وانك الى البعيده اوك التي اوكس كنت انا عليها دشيسا اوك افرشنا هو جدنا كوشي وانا كهلاي تحت و سيس <تصفيق> اا كوشي لاغوداهي اه لا سوو maga binay ee la soo waayay awr thoo si somal kale اللهم صلي ما هي ما, ما, ما هي باول بركتك بكر اا وخا لاغ wala marfaas waxa weeyan وعاجل ابو بكر وحيال أبداً والمسلمين توقفتين إيه مرقى سحولي وحيال أبداً والصوبة والإله سبحانه وتعالى وكذي ولذلك أرواد أبو خاري وحكسه المسيد باعي شوحك جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمراً أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً الله كعب المريم ومجد ذو الير ارين كوغتش ما دو نعيسو الا حديك يا مسلمين ترى خير بوغديغا وايس بردو ما حفسن الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه اديك المخرج يبص طبينا كاسيه مسلمين ت الله سبحانه وتعالى بارك بغيها ارمي لنا هاي لهي فوسلو حل دي مالك خرقد لي او تيمم تيممي لصلاه صلاه ت يومي صلاه سحرت مره صحوي ثم حضرت ثم حضرت حصا صلات اخرى صلاته مد بو تيمى سو تيمى تكرس وغشاي اي تيمم الله ما او تيميا ام او تن لابد ما او تيمى ليس ام ذلك صلاه او تيمى فقال وحوري بل تيمم او لكل صلاه صلاه سو تيميا لأن عليه دوشي سوها أن يبتضي الماء بيئين الخاذي يوم لكل صلاة إسراء كسب يوم الخاذي يوم فمن قفكر هذه الماء بيئ يوم فنم يجيثه عنه دي. فإنه يتيممو تيومي يابن اللهم استعان قال واسويلا مالك وحلوي دعا الرجل لغة يومة يومي أي أم واصحابه هكذا كانت أنا قال أثر خويك القميل وضاثره أثر كان يوماء لغصوره وحاويه وعنه يسو <سؤال> امام مالك رحمه الله تعالى امام الشافعي مشهور كمذهب امام احمد وحق كمان صلاه كسته والا ت يومي كمان صلاه كسته والا ت يومي كمان ومذهب امام مالك و مشهور كمذهب امام لكن علماء ابو حنيفه رحمه الله تعالى وحليه مساله بس ما يصام ما قبل يهي وقت الصلاه ده كرهت سلا ودن كان مرخص صحوه iyo lawada farlo walu tin kara bulenya marka qabchi weesada loo dhagayo oo kale qalkaan baa lagu dhagminayaa maxaxii farxi walaa salaam aleeyan no qaddamo kitabki salmugni loo yaqano الوقت وبخروجه واختل بحتان fiis soo galtaankiisa soo galtaan isla xukawadaan hadii waqtiga ka hor atayumto waqtiga markuu هذا الوقت والضحاء والصلاة تكارينه وطيومه في وقته بحتامه ساس وكبره سلاسة امام احمد القوامل الامام القدامه في المغني وكذلك امام مالك باساقبه امام شافئ نساس وقبه اسعار الراهين الراهوين نساس وقبه طيب امام احمد حاجت رواياك اللي يهي ويستنى الى حكم يهيب اللي يهي وانا ماذا في السعيد المصيب يحصل البصر يزهر ايو ثور ايو حانا في يدا. يا عبدالي بن عباسي أبي جعفر يرقى سنة قمانوية مسألة أن السنة الراجحة وحوية ويستدل لحكمية هذا الدليل؟ هذا الدليل حد حديث أبو الدولي يقير كيسو صلى الله عليه وسلم والنبي صلى كل مسلمي ولو لم يجد الماء عشرة سنينة فإذا وجد الماء فليتق الله وليمص بشرته الماء وكما قال عليه السلام قوسكم مطيره من قوس كستا او مسلمه ويسنيس وياه ولو توونسو يله بيهلني marka u biyahelay ilaha ka cabsado biyaha ismariya marka waxa wayaan ee hadda asu misra ay aarad culimadu soo dooniyo mujrimu ardin ma washafa'iya sida buruxsin xanifiyada tayib an kasu an hadda asu المودي الله حكم المدد شيء وحا ويه بدل كيسه يا كلغه بدلي بدلك يمودنمو وايسو حكم سيده طيب وسيد المالكو قال ويد الرجل لله وتيوم تيوماي اي امه الصحابه واسحابه سولو الاموي عن القريه وهم يقولون حنا وضوين ويسع كسميهم ايغ وييسيسن بيعه ديكو يسيس طيب اسمو يتيمي مولود ونظره الله قالو يا عارف انا اصلا ده انا يا امه محاوله غير شيء ها كم تيومين غير شيء او امه من نقن يا لو كلك خاد <سؤال> يا امه ومحاويمه من قريه غيره غيرتي وهو كاسانا حظ الى حقا يلوكه قلبي انا انه قفكر واستغحن و امام نقض تاس بانلو اج جعلها بين لكن ولو امه ما ضوي ما بنقض هو يسقوا لم عرف بذلك اروا ترى غباءه وحده بات قال يحيى وحو يري قال مالك بو في يري فيل دل لوتيو متيوما حين لم يجد ما مرك بي فقام استعجيه وكبر تكبير صديق ودخل في الصلاة سلاة دينا قيلا قلي فطلع عليه قفل فطلع وحلص وقال عليه دوشيس وطصي معنا إنسان قفل معه مئيس أي ماء بيه أما فطلع وحس قصه بحي عليه دوشيس وحس قصه بحي إنسان قفل ومعه مئيس أي ماء بيه قف بيوته بقصه بحيو بيه وارقي بحي بحي قال وحوري لا يقدع صلاة وسلاة دي سمقه بل يوتين مهو اميستريا بتيو وتيو كوتيو خو اميستريا والي توضع حتى ولي توضع هو ليسسو لماشي هو ليسسو يستقبل لا سوقا بي... ان يستقبل موسيقى بليه او من الصلوات صلادها كمينا ويستقبل يستقبل الموسيقى بليه او من الصلوات صلادها sidaa loo tixgeliyo misalada aadaa culmadda ay ku kala dugayeen sideedaba way isku hayaan waxa ay yihiin qofka biye hela sideedaba way sidoo mar ka soo xaway biyahaas نموذج المساله المرخص ا طوفكا اسا و وصلادي كجده بي هلال اي امال بالسالاداي سو حيان هل في في سو طمام اي مرخص صحيح يا الامام سفيان الثوري امام احمد حقيقه ان سالادي سو بتقرا وحقيقه ابن مالك حدي كوره مرخص حويا الصلاه دا استوى عند الائمه الأربعة والمذاهب الاربعه اكثر ده صاود مسو عليه لكن طاووس ابن كيسان اليماني يرقلميده waxay قالو سو علليه نمد المساله على القول الراجح سو الصلاه كجدا حدي بيو يمادي الصلاه دي سودانيه طيب حدي مرخص حويا الصلاه دا كبحينا مرخص حوياان اا وحو طيب مسا قعيد يقريها ويبودي سالله او ديان الحكم يدور علة وجود وحكوري وحكوري دل دل ما عله وجوده وعدمه قعايس لا عروي حكم الادة السيد لو حيكون حكمه ونكوره قعيلدي جرتري جرتلانا الادة تيون كانت فيران الادة لو نشكعو بيها لهري قال قبل دخول الصلاة صلاة شال القرين كهر بين كو اما الصلاة المرحله دي لك جميع يدا تاسن قصحويان ايه الله بيمرق اصحوي لك ايه ما نكو ايه لوغه بخي ماي صلاه طيب صارت اوه فهم انسان الصلاه لازم تكون واجب ويا الا جويانه بدون عذر اما حدث ضر امن الا جوي واحر وهذا ويس قبتي ونويس قالبات سدت تمرق اصحويان او بخي كت وسيره الويدي قال يحيى وجر قال مالك من قاوم الصلاه وقفت الصلاه وكعف لم يجد ما انبي اهل فعمله كو عمل شيء عمله الله له امر به شيء اصوم نتا يوم اتيومك فقلت الله لا بضيعي وليس لذيك ما اهالي وجبل الماء ابي اهل باطهر منك تطهر ربنا منه كل بيان وي ولا اتمم منك ما لمن قريه صلاه صراف لانه لم ولد وكبي اهل كتيومي امر اول عبر الجميع عمان فكل متى صنع له وكعمل فرد بما شئ امره الله او امر به شيئا وانما العمل عملك بما شئ وانما العمل عملك وكعمل فرد بما شئ الله او امر به شيئا عمل الوضوء واليساء لمن قفوا وسناده وددل ما ابي هلى وتيوم وتيوم كنا لمن قفوا وسناده لم يجد الماء بي غيره قبل ان يذكر في الصلاه صلاه في لوجيرنكو وقال مَالِقُ حُورِي فِي الْغَجْلِ الْجُنُوبِي كَلِنْكَ الْجَنَابُ لَهَمْ إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ تَيُومِيَةٌ ومن بعد إضافة السفة إلى الموصوف يشوي قانوياً في الغجل الجنوبي لأن الجنوب سفوية هي وحاوية رجلك سفوية برغاية الله يضع فيه من بعد إضافة السفة إلى الموصوف انه يتيمم تيمميا ويقرؤ اخريا حزبا وحزب جسم القران القران كاملا وقد هبوا سدوا مالين بوخ اخري واخريه ويتنفلوا مرفعه سنساليه مالا يجدم بين توليهم وينما ذلك في المكان وما الذي مكان قاصو يجس له ابن هي اي أن يصلين كتغد فيه دحديثه مكانك بتيمم تيممك مرفعه تيممك بالاي وهي الا ديك التيمم وربنا له معنى بيهديه العمل عن صلو في في التيمم وحدث ليحيى عمر لعن الله انه اغبل وسوقه بالهو الناصعي وعبد الله بن عمر من جرفيكي حتى ومن صبح ميلو زيت المدينه حتى اذا كانوا مرخه بالمربد مشى مربد ليرهو عمل بعد يضنا وانا مشى غير مرخص حواليان لفريسيي له حواليان له نزل ودغ عبد الله فتيم مرخص نزل ودغ عبد الله فطيم ومرحى صوت يومي سعيدا سعيد بوكتي طيبا ووناسا فمصحى وجهه وجيسب ومخيله وحول ي مصحيه ويديه لويس قعود اذن مرتقيين جقلده غير ثم صلى ووت كدي طيب او ورغلف في وجه سعيد كان لكن خا ده ما كوشيغي دوناشا سعيد مخا لاقودا معيد لاقودا مسا وخا حقا لا يوجد شيئا لكن لما تجد قلبها مرخص حوية لمستحية مسألة C ومسألة ضعيف جدا أثر كاس تخريجات كثيرا أثر خاص المنقوص تفرغده متابق كثيرا وأثر النصوص صحنا خلاف طيب النصوص صحنا خلاف سوية ولو حديث ضعيف فكري الله يا عند طوران حديثك كاس وحويا مطيما ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين تاينك لوك دفشوا ويا ميدو خال القعمه لو وجهيه ميد كو... قعمه جد قعمها... رواكه منكم الى المرسقين ضعيف هذا وجرا وحاولين حديث البخاري هي حديث متصفق عليه يا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه وحقصغن إن ملخا سوويا هل مرغ دفن كذلك كفينك يواجه لك ليس صحيح كفينك يواجه لك ليس صحيح هذا هو شيء الذي أريد أن أتفاق من الحديثين وضعيفين ويه. اللهم استعاد خلافك التى يومك كدر كيفية التى يومك لأعوية من هناك حركة القارسين من ان دي جيلو لوغ دوفاريا مداهين تو ادن مسلمه مالك روايه وواحد له دور هن وحي طبعا خوك دوفا الشكليه وياه نو مشافعي يا ابو حنيفه يا ابو يوسف يا محمد الحسن الشيباني روايه ومال له دور هن وحي طبعا وحول يا لوغ دوفا شالغا مارمالي طبعا يسوسو ضد مرخص حواليا ومسائل ضعيفه مثال كده بسبب الكلام مرخص حواليا هل كده لغاارسينيا مساله ده ومساله خلافيه ويسوسو ضد قال ومال له طبعا وكفينك كريقا حالا في هذا الشافعي في القول الجديد يروايه مبالا لهم وحيقا ومرفقينك على إيقاريا طيب إمام أحمد رأسين كفينك وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله أن, أن عبد الله بن عمر كان وحيتيم مكيتة يوم المرفقين جغلينك على إيقارك واسبينا مالك كيف تيمو قولوا صحابه وقلسيسا بحجمة هدي هدي شروط لك هدي شروط نافع نص من خلافين نص من خلاسين أفر يا فوسان سما حوكه خنجر سنه اندس عمر سيده بوصلامه تدمر ونصخ كوري دقه سحابو دمسكه مره قالو له و سيده كيف تيو هذه كده لكن امام كان استو سيده قبو خردار بوليه ولذلك اي جوجوي سو دفاعيا و خني ايام مرخص حوي الكتاب وحقله يرافع الملام عن عين مثل الاعلام الملام عليه مثل الاعلام كوي حك يا عمر ده اي وحه حق... الى ابو يونر يا متقنا عبد الله ابن احمد المحمض احنا نحب ويل في سر الذنيه لانه ابو حنيفه وحوي يد حوي الكفر وكذب على خلق القران ابو افسينيا السبع مره الدينيه تاس فمرخص مع ذلك ورفع الملام عليه مثل الاعلام كتاب اخرى وليه مركه الجماع ولا 3 الضارب قبل بيسوي اي وصضح راسه في الجرداريه خو وخلاقه حديث من سوو غاربه سديسه ولا ارق ولي با الغيا اما ماهو اديق ومسكينون وخا ويا ما نجارسينه حديثه ورتل الغيا عالم في ارجولي رسول غوي يا صادق وخا ويا ان حديث سوو غاربه الغيا لكن اكتيس المسوخ الغيا با صدح ويسوء قاري لكن أكثر التأويلات باهم مغضا أما ضعيف فأنه مرقص التأويلات كثيرة بسطنية وإن مرقص الحوية أنت أصوأ لا تبريد أن تحصي حفصانه يسيط على الرسلية هذه هي ملحب السلاس ملحب كالسلب كالسلسة وحلوية قامنا ويطع ذا تحذو ذا إنه مرقص حوية أقوال أن لكن مرقص حوية قامنا ويسقطها خطأ كورها عن مرقص الحوية ونقف ترجمة نانسي قليلا كثيرا انظروا عن هذا وسئل مالك وحلو يديه كيفتها يموتها يموتها وإين يبلغوا بها حقوقها فقال بحوري يضربه وكل فان ضربة وكل فان ضربة يقل فاشل يديه وضربة يقل فاشل يديه ويمصحه ومسحيه المنفقه الواجه للقارب لما يبلغوا حولي عن مهم السعود دولة باب التيمم الجلدي طوفك الجنابه لها تنقس ولكن ورطه وان كان جنابه واي كدحدي بيها دوغ انه تنيميه واجماع مساله هذا سؤال الى الله ما الى خلاف شاد الا صونقليه خلاف كان عبد الله بن عود يعني ابن سبط ولا خلاف على لا شيغي ادرن اي مره و بناتو حواريان كل لي inama shoukaani rahimahullahu ta'ala laana nusus ya hadith al-athba kusra umar ibn yasir al-uyri waxa wayo nabiga ajir salalahu khasan waxa wayo janaabay ugu dhacday kadibna waxa dhacday wal galgalaysu sidaan u dhulmiisan qasaa wadacday nabiga salalahu wuxuu ku yiri waxa kaaga filna ina noo waaq ama ayro tubu fatood way digayay labada ka fadhsaxaba afa macaka allah وهي عن عبدالرحان بن الحر ملح اللهم استعاني عن الرجل المسألة وإذن سعيد المصيد عن الرجل الجنوب الذي جنبه لها يتيوم وتيوم ثم يدر الكو الماء بيها فقال سعيد الحجري إذا أذلك الماء بيها مركوها حلو فعليه الغسل وحاول ما ينبع دوشيسة لما يستقبل وحا الله نصيقها بلي يوم أما صلى الله لمعنى حوالي غديوتي يومي وتكذي سلاة مسوء عليها صلى الله عليه وسلم قال مالي وحوري فيما احتل مقفر لهذا وهو في السفر السفر سوكسه ولا يغضل في الماء البيانان وضع إلا على قدر الوضوح إيروكو ويسأو طنبوه إيسا لكن ما هيصه بيه وكما يضع وهو لا يعطش من أميه حتى يأتي الماء الله بيوته قال مالي وحوري يغضل بذلك بيه وكما يفرده وكما يسترنك يومي السلام والحيسو أسيبه من يغير يغير او من ذلك اللذى والصخرة يوقيان كان مربس كان ميريا ثم يتيمم تيمم يا سعيد طيبه عيد ولسو كما امر الله الى سوى سبحانه وتعالى ايه حول مرقى وحاول يبيض ضوءها يهاير يغى هداف او منتور اون ادو هيست تو لكن ما اومري او نو biyaayir ma kumaayna inta jirkaha ka gaaray ka dunoo iska taguumi miswaato waqoo is siiqad loo iska taguumi seebiyirisa inta waqoo is injiisani almiin waxa wayan inta iska injiisato marka meeshi ay marxaaxu waxa way isaraad ay ka gaaraan waqoo waqoo is siisaysa qormisalo ay madayiraahin الزكاة الفضل يقول له يا شغل يسنواتي الله أبقى في أضوها شيء صدح ذلك اللي هو دويدي ورمي اسمه الله الله أبقى في حلسة وهذا يقول بأحد أشخاص وعلى حد قوله تعالى فتق الله مصنعته بيدا بلك أنت الله يستعمل بيدا لماذا قيبته نحوه يستعمل بيدا لأن مسألة مدخة وحدة قصة الله ذهي لما طهارة الله جمعك رأى طهارة الطيمن هي طهارة وضوم الله جمعك رأى طهارة قصة الله ذهي الله عصمه واجه عنكر وايف لبطها الله ما الاسمك هيك مسائل كيف فقه يا طؤره ترى محط انا قفكه ضاوه باوا قعانتوا الكلام ما ميلك دعداي انت ضاوعه الى وقرصونت اي سلااسي مرخص وصل لي داي هدي له يدا لو داهر ولا جيعن كدا سيده هان ميديكال قادن هدي له يدا لو جيعن كروها لو قادنيه انتو ولا سيدين او معفس انت كلا ولا ويسيسن موبايل داريكا دوشا لا مسخياين با وايا خصونا وسينه مالك الرجل لم بل ويدي جرمي وجرابولا اراد دونا انا سله في السباخي بالسباخي ماشي ادله العيد الكعصن اللهي ما كتيمويا وهل تجنو الصلاه والصلاه مالك رئيس في السباخ في السباخ ماشي شعر ساش قال ما وحور لا باس بالصلاه صلاه بالملب في السباخ على ساش اللي قلتو كدو وتيمم منها ماشي شعر ساش لان الله تبارك وتعالى قال وحور فتيمم صعيده فكل ما كان صعيده وحك الصو صعيده فور هو يتنمم به ولا تيوم سباخا كان هايا نذريا او عيا وانا مساله الخلاف في قتل الدار عيد سعيد بنت على وجه الارض سواء كان حجرا او شجرا او رملا او حويا رمدا وما الى ذلك ما مربا ضنبصب ضرحبا جيده ما ما تم يا على وجه الأرض ما اللي غدا ومرق قارضه يراقي لا ذا سوكريا على وجه الأرض على كبت ايديك ما توصل لغوا دام لسه مرخص حو يعيد كل يا لغوا دام مساله خلافيه مفسرين مساله حقوق خلاف في الكتاب لكن قص العرب قيلت انه الاعرابي ابن, ابن الأعرابي ما ابن الاعرابي بليله وعينه مرخص حوية خلافكم أقيم إلي ما على وجه الأرض لقوض آيات الصعيدة اللي قضى عالميا ما على وجه الأرض الليلاء وخلافكم أقيم إلي فقهاتي ما تبت خلافه السلسي قبصتين وعينه مرخص حوية قيبة كمينة سنة الإمام مرخص حوية أبو حنيفة إيا الإمام أحمد وحينه مرخص حوية إيا ما إمام مالك وحول ما على وجه الارض و الى لكن ابو الشافعي مساله وديده و ابو جرب كل ايش حديثه وجه الى الارض و حواه مسددا وطهورا روايات قبرس ودريشنه يايو وجه الى وهذا شي ولو روايه ان محدثين تايناه و شافيناه اه او تفروق ودلو بينها هي مركبه المساله سو مشره خلافه ku jilwaya لكن هو في عن ندعي له السعوديه وها لا ترفع اسكودا قرق وديمه مياس هذا بنده خدو اصعمها اشي والله سبحان ما ليس تيوي بحو ينبصر عيني نسويه حقا اسمي السلمي دارينا اللي يستاجبي واللي يستاجي وايبو منو ييش قبو ويورو صاير القافتنا هو حو يوي قرق وسطهم تاوي وغور بلد اسكت في فيديو المساردي ويغو بيهلا مطيون وينه بو سوق لياوينا طيب و خيود مرخص صحي المساردي ضافيسل انت لمديده بوديه كتايواش اشكترو ماشي ضروري صحي المساردي تكريه ام في هليوي طيب انا كصحانور خصني نسلس سفر بابا مشروب يلي حل حلال والرجل من امراضه الاسلامديس حلال وهي وحدثني أحياء المالك عن زيد مرآل سلم عرغجه من, من بكود يسأل رسول الله ويدية صلى الله عليه وسلم طيب فقال منك سوحي لما يحل لهم محا حلالي قام من ممرأة إسلامتي إذا هي حالة ويضع حالة إسلامتي إذا عليها محا وحاول يمعين حلالة يضع حالة فقال رسول الله ويدية صلى الله عليه وسلم لتشدأ حقا تكيس عليها تشدئ إزارها قلت يا هذا السوق ثم شعنك بأعلاها وكذلك انت كسر قيلنا ساعد ونتكيّل ثم شعنك حاول يا غضيكوطة لما نأرهنك ساعد ونتكيّل بأعلاها حق هذا الصري حكث انت, انت سيرها وهو الواني انت كواسك الحمام انا سعني هذا القواة شعنك واسف فعنا الله يدونك إلزموا إياه أي إلزم لازم بأعلاها وحدثني عن مالك عن غبيعة عبد الرحمن أن عائشة الزوجين النبي يحاسكي صلى الله عليه وسلم كانوا حياة مطجعة مجي يفتح مع رسول الله الرسول النبي إساء عليه الصلاة في ثوبه واحد مركلي هناين وإنها أيضاً قد وثبت ويبنقل وثبت بوتين شديداً لتنقوا آذدنا فقال لها رسول الله يقول إساء الله صلى الله عليه وسلم ما لكن حقود عيد لعلك وحلقي يا أبا نفسي ناديت وغير من فوق سنصار حديثاً بابو هل يقالوا النفاس هل يسمى النفاس الحيء؟ حيث النفاس ملقومه يعاني فيها بانو عاصم فقالوا حيث النعم ها فقالوا بحوري الشدي على نفسك النفط هذا كوء اكي النفط يؤلم الله عبره سنت تعبير الكل وإرادة الجزء وحيب الله قبيقاني كل قف يؤلم الله عبره قيبان الله جدايو انت تحظأ بمسلعات كي سويها على نفسك ما فترضك اوقاتك اذا اردت تقول شي حاجه ثم عودي كسو نوقه الى مضجعك ماشي تجف روحك ابيك انت هاي احول امتى امبارح اسكو يالين تدمنوا حاولين سيده كلواد خلوه يهود ما اريد تسييره دا دو مره حيضتها واحنا لا نقري كرو لا واحنا لا عبي كرو لا يا لو ضوالي لا قول اسكو على السيارية والانتجاب طيب رغب سحولي مسألة نبي صلى الله عليه وسلم يريد مرقى صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا المكاح جماع مؤيا رحضوا رحضوا و سلس هو فجن آهد قرارها الحقيقي يسألونك عن الحيد عن المحيد يسألونك عن المحيد يقول هو أذن فاعتزل المسان في المحيد وحين كوي الدينة يمتلك المحبوبة وتحيطة وحاتنا نواء وصخ إسقاطنا إراضة دور فوق حيث الجناب إسقاطنا إراضة ليسوا كأتنا إراضة محل الجماعة يهريسوا محل كالجماعة يهريس إسقاطنا إراضة وإيه، أنفسه عملا وحدثني عن مارك عن فلو توعندن ولا تقربهن حتى يظهرن فاذا ظهرن فساتهن من حيث رسول الله ان نافع بن عبد الله بن عمر ارسله ود الى عائشه يساله هيسد ويدين هل يباشر قد نك ملائعه من امراته ابن انت مباشره هل البشرة بالبشرة البشره بالبشره من غير حائل جلك تلك انغض جل ايدها بدون حائل مره عام مره مباشره ما لا صار ينك راوه احادي رحيضه لتشد ليتشدح عتكيسو اذرها غنتجيرا ميزارها غنتجيرا على اسفل يا غوستي را ثم يباشروا هي شاجي حدو دواروا أنه شربو محدثني امرك انه بلغه وحسو جارنا صالح عبد الله يوصله من يسار سيل علوي ديح الحايدي قالوا سي بها الزوجه كو دحاضوا اوداغيدو مجماعيا اذا رات الطهره مرتي اردصح ظاهر لهنا بمعنى ضيق ومرخو كبو مجماعيا قبل ان تغتسل يدا وني فقال واحد لا معي حتى تطهرنا لا معي هذا حدد لي لوام ايه ayat alquran hadillah wala taghribum hatta yataharna wa adduqnu hudur fa idha tataharna wa ila meirato fa وحدثني عن مالك الله أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة ودني يسألوا هل يسوي ديني؟ وقلنا أرمي باب الطهر الحائض قمت الحائضة لها طهر كيف سيئل وقالي يويا سيئل وقالي يويا سيئل وقالي يويا سيئل وقالي يويا كيف يعلم الطهارة من الحائض والقضائه وحدثني يحيى عن مالك عن القبة بن نبي عقامة القابله بالعلقمه يا بلال المدني القابله القمر والالهه و امها تستر مكوره مس قويه ورواتي سته وياه طيب عن امي هويدي مكوره مي مجعهه ولا رندين مرجانه, مرجانة الورنجل طيب مولاة عائشة عائشة دونتها يحرسها الأم الممينين عمها قال وحيدة لك كان النساء الظمر هو حقيقة هايين يبعث مكوه يدر إلى عائشة عائشة ودر عم الممينين أهيين بالدرجة تبع الدرجة الدرجة هو مريم وفيها قبح سوية القرصف الظن وفيه الظن تعلق سوية الصفرة بورية معيات ليه غير أودور ومن دم الحيض يجي من دم الحيضه بيجي حاجه كبيره يسالها ووالديها يرسلوا لها تتسلاها او سلاد متكنا فكذا سوى سوكان فتقول لهن ويقولون لسلاها تعجلنا تدقنا حتى ترين لها الرسول القصه البيضاء حتى ترين لها الرسول القصه بس الاول اسمها القصه البيضاء بها يرى عقل الرجل و بيه ير قصروا عن سوق معني رضا فصلا بنخاو ان شويره بيو عط العلاقه بالسوق يماني تريد بذلك ان نروح يديها ظهر ان لا تظهر في الحيطه مدو او كلل cid marko digugo oo xaysooyayneey sawirkaas oo dhuxay ku ogaaraysa laba arimood oo aan ku ogeyn isla koontar waxa laga yaabaa inii muddo isku taqaanayo ama laba cisho ka socod jiray ama toddoba cisho ama lix cisho ama ugu badnaanadoo shariyay ama waxaa tirisani abaad la ajaleen madaxweyne iyo beeray beetir shaqo markan muddadii ay tirisantay ila ka maqato ko iyo ina markaas aragto biya yar ee aad ina aragto waxa لا يعرف الجوهر إلا أهل وهابيضة بطاق أنقصوا عنه تريد بذلك أطهر من الحيضة وحدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكري عن عمتي إدري إدري ومساعدة للاسي لأنني في تنوير الحوالي قبوشة طيب أنقصوا عنه عن زيد بن الثابت زيد بن الثابت قبر ليسوا مرقص حقاس أفن وانقلتين عن عمتي إددي وحليلها عن رب تحزمي ليلها عن عمتي إددي وعن رب تحزمي عن ابنتي زيد بن الظابس ابن الله صلى الله عليه وسلم أستمر لي أنه بلغها وحسوقها وحس أن النساء أن النساء أها. أن النساء أن النساء أن يكون وحي أهايين يدعون كوية بالمصابيح لانبضها من جو في الليلة من بركة ينظرنا ويفيه رنجل على الظهر ترواحاً كيباً ما تريد عادة هذا ويسى الظهر كيباً فكانوا حيث تعيب ذلك تعيب تيقعه كو... ذلك كانت عليهم الدشورة سيد المثابت كبلي شكو عميزة ما كان لساو دورك ما ها يصلعنا كوي السمية وحاولينا هذا غرورتاً وانتظرنا لساو دورك ما ها يصلعنا كوي السمية يستسوك ومرقبوه وسيلا مالك مال الحائض قد حيضها او تبهر فلا تجد ماءا ينهرل بي يدها الحكمه طبعا هل تتيمم متيمميسه قالوا نعم لتتيمم حتى يمطه فان مثلها يدك يد ومثل الجلد وجلدك كلاول اذا لم يجد مركه له ماءا ينبي تيمم وتيمميا مركه حطها وحيد الفقاره وسبعيد وحيكون حط هاي الصداب صلاة يو وخيالها و قرآن انه قادي و تاكر يسمنه هو يدل دو به بيان اي ويودو تين ويراه لازم اللين جماعي وحرام بس امر لي الا انا ما رت مو يارد رميدو احبد الكوتين يمشي ولا باب الجامع الحيضه حيث باص الجمع واحد يشهد له وحدثني يحيى عن مالك انه بلغ وحسو غارن عائشه تزوجن ولم يحسس شيئا صلى الله عليه وسلم زوجنا ولم يحسس شيئا وقال بحي تر في المرته الغمدى الحامل اي ترى دم الديق ارخيصه انها تدع الصلاه صلاه وسفث الصلاه رمي الديق حكه وضع وعمران قال له سال من الشهاب ويديع المرأة القبل الحامله يا اوركله طلب دم ديغر قيسه قال وحيته كفوا على صلاتي صلاه دي قال هي وحي قال مال وحي وذلك سن الأمر امره وحذلك الامر وذلك الامر وذلك كان سن الامر امره عند راءته والناس حدثني عمران علشان عن عائشه الزوجين النبي صلى الله عليه وسلم انها قال حيث كنت وانا رجل تيفه raas rasuulasi saaso rasuulka madii xisa waana xayd culu wa xayda halka ay yirmo qowda waxay salaada madayna sadeynis waxay qoslaydahay dowada ku haysaan dowada horto oo khadhiq ma aragtan isara rasuul sidada xayd ma ku yibada mise ku yimaad الإمام مالك مشهور خمسة بكيسا هو إمام الشافعي في القول الجديد وهو أدنك حيثي قرار أبو حنيفة هو أصحاب تيسا إمام أحمد يصفيان الثورة ولمضى حيثي قرار بسيطة أدنك أدنك أدنك خرونة قبل أن نختارها لكيئة ويأغاس عمّا ونقوك الجمهور التابعين أي قبان سعيد مصيبية عطاء بنعم الغراحي حسن البصري جامر وزيدي أقربية محمد من كدرية شعبية النمادي اي قماش يصفه الثوري على ملكي يوزاعي ابو حريفي قماش انه من دي روايه الشافعيه كميده ابو عليد يا ابو ثور, يأبو ثور. رضي الله تعالى عنها لكن عائشه وحيث يلو قيدي ذيل جن حدين لو غرتين وذيق حيد هي وقد كميص قماش السؤال اسو دودوبو سدره حادئ حادئ حيد ما واي مفصلين تربطه على اساس الشافعيه المجاهد والجروي اللي تقوم بتعمله اللهم صورت فيها والله أعلم هذا قد روح